الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مابت يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولله ملك السماوات والأرض والله كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لأيات لأيات لأولي الألباب لأيات لأور ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتها هذا باطلا ويتفكرون في سمعنا مناديا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا تُخْزِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أني لا أُضِيعُ وَمِن بَعْدِ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ وَقَاتَلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ التواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع ثم مأواهم جهنم ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم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 يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصبروا وصامروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون.